عشرة. استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك في محل الملابس السلام عليكم وعليكم السلام أي خدمة؟ أنا بحاجة إلى بعض الملابس بكم هذا السروال؟ السروال بعشر ليرات لمن تريدينه؟ أريده لولدي وأريد أن أشتري قميصا له أيضا. ها هنا فوق السراويل أي لون تريدين؟ أريد سروالا أسود وقميصا أبيض. حاضر وهل تريدين شيئا آخر؟ شكرا تفضل هذا هو المبلغ. شكرا وننتظركم دائما.